قل لما ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خشروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل ومنهير وهو السميع العليم قل الا غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم مَن يُصْرَف عنه يومئذٍ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضُرٍ فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخيرٍ فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير